سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها النار. سُورَ الْحِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ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 وَصدقَت بكلماتِ رَّهَا وَكُتُ بههِ وَكَت مِ